بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تصلى نارا حاميه تسقى من عين انيه ليس لهم طعام إلا سمين ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعما لسعيا رضيا كنت عالية، لا تسمع فيها لغيا، فيها عين جارية، فيها سر مرفوعة. وامم موضوعا ونارق مصبوفت وجرام يمبذفه يهب لي كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الارض كيف سطحت